Sanotaan, بنسميه هل ما جن لانو المغضوط بيعرف متواه الجنة. نحن الأشخاص بنسميه هل ما جن لانو المغضوط بيعرف متواه الجنة. لو هدلتار ما ترحنا نرد بني. لو هدلتار ما ترحنا نرد بني. خل التاريخ بصور العز شايل. بالعز سيد فينا نفرح يا عيد يومنا بتلاقينا <نفرح> يا عيد يومنا <اللاجينة> <شعب>